And uh in لظا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولا وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون إن لقادرون على أن